الدرس الثالث والعشرون بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. تقدمت معنا حاشا ووصلنا إلى قوله ويتعلق بحاشا التي استثنى بها مسائل وصلنا إلى هذا الموضع قال اليوم المراد رحمه الله تعالى يتعلق بحاشا الذي استثنى بها مسائل الأولى إذا قر بحاشا فالكلام على ما يتعلق به كالكلام على ما يتعلق بخلا وعداء وقد تقدم تقدم صحة 436 إلى 438 436 إلى 438 فقال وإذا نصيف في محل الجملة الخلاة المتقدم في خلا وعداء أيضا الثانية المسألة الثانية والمسألة الثانية هذه من الفروق قال الثاني حاشة تفارق خلا وعدى من وجهين أحدها أن القرب حاشا أكثر والاخر أن حاشا لا تصحب ماء قال سيبويه لو قلت أتوني ما حاشا زيدا لم يكن كلاما وأقاته بعضهم على قل الله وقال ابن مالك وربما قيل ما حاشا وهو مسموع من كلامهم وهذا السماع حق على سيبويه أن من سمع حق على من لم يسمع قال الشاعر رأية الناس ما حاش قريشا وأن نحن أفضلهم عالا شاهد ما حاش قريشا وذكر ابن مالك أن في مسند أبي أمية الطرسوسي أو الطرسوسي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه أحب الناس إليه ما حاش فاطمة وهو حق لغوية وان لم يثبت ماذا والا مثل سندا ماذا يعني حكم عليه بالادراج قيل ان قولهما حاشا فاطمه عباره ادركه من كلام الراوي قال الاثره اذا الاستثنيه بحاشا اذا است اذا ضمير المتكلم مقصود الجر قيل حاشايا كما قال الشاعر في فتة قالوا الصليب الههم حاشا اني مسلم معذور واذا قصد النص قيل حاشاني بنون الوقاية قال الفراء من نصب بحاشا قال حاشاني كما يقال عداني قال الشاعر تمل تمل الندامه ما عداني فانني بكل الذي يهوى نديمه نديميا مولع الرابع إن الرابع إذا نص بحاشا فهي فعل غير مصرف لأنها واقع موقع إلا ومؤدي معناها فلا تصرف كما لا تصرف عدا وخلا وليس ولا يكون بل هي حق المنع لأن فيها مع مساواتها للأربع شبهها, شبهها بحاشا الحرفيه لاحضن ومعنى وخلى وعدى وحاشا من الافعال الجامده ونعم و بئس وعسى وليس من الافعال الجامده ولا يكون في الاستثناء من الافعال الجامده وكل فعل اريد به التعقب هو من الافعال الجامده وكل فعل حول إلى فعل لقصد المدح او والدم فهو فعل قامد هذا باب الأفعال الجامده هذا باب الأفعال الجامده باب الأفعال قامدة ولم يأتي فعل مضارع يعني قامد غير مصرف إلا فعلا واحدا قال قال وزعم البرد انه أحاشي مضارع حاشة التي استثنى بها وقد تقدم انه استدل بذلك على فعليتها قال ابن مالك وهذا غلط واما احاشي فانه مضارع حاشيت بمعنى استثنيت وهو فعل مصرف مشتق من لفظ حاشى استثنينا بها كما اشتقا سوفتم من لفظ سوفا ولو ليتو من لفظ لولا ولا ليت من لفظ لا لا و من لفظ إيها وأمثال ذلك كثيرة قال الخامس في حا وفي حاشة التي استثنى بها لغتان حاشة بإثبات الألفين وحاشة بإثبات الألف الأولى كقولي الشاعر حاشة النبي فإن منهم بحورا لا تكدرها الدلاء واما التي تنزيف فيها ثلاثة لغتان وثورتان وحاشة بحذف حذف الالف الثانيه وزال التسهيل حاش باسكان الشين وقد قرأ بالاربع حاشا لله قرأ ابو عمرو حاشا لله بالالف يعني في الموضعين وقرا باقي السبع حاشا لله بحذفها حذف الالف الثانيه وقرا بعضهم حاش الله حاش حاش لله حاش لله بحذف الالف الاولى وقرا الحسن حاش لله بالاسكان وفيه جمع بين ساكنين على غير حده هو ظاهر كلام لمالك في الألفية أن الله ثلاث في حاشة التي اجتثنا بها وقال غير أن حاشة لم يستثنى بها والله أعلم هذا هو درس اليوم الله خيرا والحمد لله رب العالمين